فرحان بالمواعيد فرحان والفرح يزيد فرحان بالمواعيد فرحان والفرح يزيد ده سعد للعلا وسبك ارسل روحه وعزك ده للعلا وسبك أرسل روحه عزًا. چان لبره و لغو فران کو با یه آشن لبره و لغو فران دب موت و خست حیا و ساقی بصل بوم حا دب موت و ساقب صلب و محاق يا مسكين بالروح واليقين طوبك يا مسكين بالروح واليقين ده بفداك وحماك وبروحك كمان عزاك ده بفداك وحماك وبروحك من عزال نظرك كان للحبيب متعلق على الصليب نظرك كان للحبيب متعلق على الصليب ده الجنب رواك وفداك فرحان بخلاص مولاك ده الجنب رواك وفداك فرحان بخلاص مولان يا مختار طوبك من فم البار طوبك يا مختار طوبك من فم البار هتقابل على السحاب وتزول كل الأتعاب هتقابل على السحاب قول كل الاتع